العقل الخطورة تكمن لو أن الإنسان أسلم نفسه للعقل اللاواعي وترك له مهمة القيادة وتحديد ردود الأفعال بمجرد أخذ القرار يأتي دور العقل اللاواعي الذي بداخله كل مخازن الذاكرة فيفتحها لك ويعرض أمامك المعلومات التي تريدها بالإضافة إلى شعورك وأحاسيسك وإلى تعبيرات وجهك وحركات جسمك حتى يوصلك في النهاية للفعل والخطورة هنا تكمن لو أن الإنسان أسلم نفسه للعقل اللاواعي وترك له مهمة القيادة وتحديد ردود الأفعال مثال على ذلك الشخص الذي يريد أن يعبر الشارع أولاً يتعرف على المحتوى فينظر إلى السيارة القادمة نحوه وإلى المسافة المراد عبورها ثم يقدر سرعة تلك السيارة وسرعته هو ثم يقدر المسافة بينه وبين السيارة فإذا علم المعلومات كلها بدأ بالمقارنة فيقارن هذا الموقف بمواقف له في الماضي ثم يحلل الأمر وفي النهاية يتخذ قراراً ويعبر الشارع لكن فجأة تزداد سرعة السيارة القادمة نحوه فنجده بسرعة يتعرف على المسافة الجديدة والسرعة الجديدة وسرعته هو ويقارن ذلك بمواقف له في الماضي ثم يحلل ثم يتخذ القرار بزيهادة سرعته فيعبر بسرعة أكثر انظر لقدرات العقل وسرعته وستعرف مدى الإعجاز عندما تعلم أن سرعة العقل مئة وثمانين ألف ميل في الثانية واجبات عملية هل ترى أنك تستفيد من إمكانيات كل من العقل الواعي والعقل اللاواعي حسب المهمة المنوطة بكل منهما؟